وقالوا هذه انعام وحرث شدر لا يطعمها وقالوا هذه انعام وحرث شدر لا يطعمها لا يطعمها الا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء في دعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون أتنى الله عليها افتراء عليه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسْم الله عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْك سَيَذِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سَيَذِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِهَوَائِنَا وَمُحَرَّمٌ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا مَنعَ آلِ قَطْرِ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً سَيُذِيقُهُمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قتلوا أولادهم فسهم بغير علم وحرم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فَأَظَلَّهُ وَمَا كَانَ مُكذِّبِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وََّقْلَ وَالزَّرع مُخْتَلِفًا أُكُلُ وَزَّتُون وََّقلَ وَزَّرعتَلِفًا أُكلُ وَزَّتُون وَزَّيتُونَ وَررهم م نَ مُتَشابِهَا وَغَيرَ مُتَشابِه وَالذَّتُونَ وَُّون م نَ قولوا من ثمره اذا اثمروا واتوا حقه يوم حصاده قولوا من ثمره اذا اثمروا واتوا حقه يوم حصاده ولا, تسرفوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ قُلْ أخبر الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو